وَإِذَا تَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَا وَسُولِتَ وَآيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الْدَمْعِ مِمَّا أَرَفُوا مِنَ الْحَقَ يَقُولُ نَرْضَنَا آمَنَّا فَطُبْنَا مَ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحك ونطمع أن يدخلنا وَمَا لَنَا நோ மீன மீனி குண ச